بوك تو يرمي ألت ستة وعشرون ستة وعشرون في الطبيعة في الطبيعة أردك كلي جوريورموس ذلك البرج؟ أترى ذلك البرج؟ أرى ذلك الجبل؟ أترى ذلك الجبل؟ أترى ذلك الجبل؟ أرى تلك القرية؟ تلك أرى ذلك النهر؟ ذلك النهر أترى ذلك النهر؟ أترى ذلك الجسر؟ أترى ذلك الجسر؟ أترى تلك البحيرة؟ تلك البحيرة؟ يعجبني ذلك العصفور. يعجبني ذلك العصفور. شرداك أش وشما جتة. تعجبني تلك الشجرة. تعجبني تلك الشجرة. بردك تاش وشما جتة. تعجبني هذه الصخرة. تعجبني هذه الصخرة. Şuradaki park hoşuma gitti. Yu'jibuni zalikal muntaza. Yu'jibuni zalikal muntaza. Şuradaki bahçe hoşuma gitti. Tu'jibuni tilkal hadiqa. Tu'jibuni tilkal hadiqa. Buradaki çiçek hoşuma gitti. Tu'jibuni hazihi zahra. تعجبني هذه الزهرة. بنو هوش بليورم. أنا أرى أن هذا جميلا. أنا أرى أن هذا جميلا. أنا أرى أن هذا ممتعا. أنا أرى أن هذا ممتعا. هاريكا أنا أرى, أن أنا أرى أن هذا رائعا bunu çirkin buluyorum أنا أرى أن هذا قبيحا أنا أرى أن هذا قبيحا. bunu sıkıcı buluyorum أنا أجد أن هذا مملا Ana ajet, Bunu korkunç buluyorum. Ana ara, anı haza faziyen. Ana ara, anı haza faziyen.